كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتمهم فشد الوثاق، فشد الوثاق، فإما من بعد وإما فما فداء حتى تضع الحرب أو ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم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 والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَوْضُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دمَّرَ اللَّهُ عليهم، ولِلْكَافِرِينَ أمثالُها، ذلك بَأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذينَ آمَنوا، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ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 من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَّبِّهِ كَمَنْ زَيِّنَ لَهُ سُوءٌ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 وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد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 رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ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 أنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضوانهم ولو نشأوا لرأناكهم فلا عرفتهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وإخباركم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا وسول من بعد ما تبين لهم الهداة من بعد ما تبين لهم الهداة ليضُر الله شيئاً وسيُحبِط أعمالهم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 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهنى وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضرانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عنهم